الله عليه وآله وسلم أعطى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم ليكون آية باقية دائمة متجددة يتعدى الله جل وعلا بها جميعاً بشر إلى أن ينت الله الأرض ومن عليها وتلك هي الآية الأولى بل آية العظيمة بل الآية الباقية التي أرسلها الله جل وعلا وأنزلها الله جل وعلا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن سحب الله جل وعلا جميع الفلك يا أهل اللغة استطعتم استفسر أنفسكم من هذا القرآن والتسليم أنتم مع جليل ما تريدون من أهل لغة الآل أو في أي عصر أو في أي لغة. تحدى الله رسول الله على القناة كبيراً بأهذا القرآن كل إيه كمعة الإنس والجنة على أن يأتوا بالنسبة هذا القرآن لا يكون بالنسبة ولو كان لأقوم ببعضه وبعضه ولا يقع عليكم بعضكم أهل اللغة يفهم إن كلمة لا تفيد البعض والحاضر والمستقبل لو أن الله جدوا على خال كل إلي زمع بالفنس والفن على أن يأتي مثل هذا السريح لم يأتي مثله أو لم يأتي مثله فإن هذا يقيم بجمال لم يأتي أجل آخر لم يأتي أجل أجل أجل أما كلمة لا لا يأتي مثله فكفيه بالماغ في والحاضر والمستقبل فالله سبحانه على تحدي والتحدي باطل إلى أن يأتي الله الأنف من عليه وحتى يعني الكلام طويب من وجهات لا أريد أن يصيب في من حاول بالأعداء الله جل وعلا أن يبجي على نفق القرآن بمثل القرآن فضحك المشركون من كلام فضحك المشركون من كلام فهو كلام الله جل وعلا وكفى قال تعالى أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لوجدوا فيه اختلاف الكثير كل يوم، فأنتم ترون ذلك في هذه أيام الزاد، أيام ظهور إعجاز العلم. كل يوم يظهر شيء جديد من العلم تفيد أن القرآن قد أثبته، أن الله جل وعلا قد أثبته في منذ أكثر من أربعة عشر وصل من السنين. إعجاز لغة موجود، إعجاز صبي موجود، إعجاز بلاد موجود. اعجاز علمي موجود، اعجاز فلك موجود، اعجاز جنود موجود، جميعه جميعه أدوات الاعجاز الله جل وعلا تحذر بها جميع البشر إلى أن جل الله الأرض من عليها، التحدي السؤال رغم أن السؤال من كلام أنت تتكلم به ألف ولاب ومئ ألف ولاب وراء طا وثي ومئ ألف ولام ود وصاد كاف وها وعاء وصاد قاف وصاد وحاء كل هذه الحروف المكتوبة الله جل وعلا يتحدث فيها ولا يشكي الله جل وعلا تكلم القرآن بنفس حواسه فهل تصدق أن جعل مثل هذا القرآن لا لا إدريس نزلت حد من كله إلى عشر سور طيب هات عشر سور ما لدي تقرأ كله مئة وضع مئة وضع مئة وضع مئة وضع لقوا هاتوا أصغر دي قال الله جل وعلا أن يكونوا لك كل فراغوا بعشر سور من اسمه مفترئات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فاجلوا في هذا التحدي أيضا فتحداه الله جل وعلا المسور أن يقولون السراء قل فأتوا بسورة من مثله وقال وإن كنتم في ريز إما دسلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا سهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن فإن لم تفعلوا هذا مبارس إلى الآن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وبعد ذلك أيضا من تفعلوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعزت لكافرين فالقرآن أول آلات أول مؤجزات لو تعددت ما أفعل القرآن فإن لم يتفي ما أكد عثارات لقاءات والحديث عن الإعجاب الذي أوجده الله جل وعلا حين تكلم القرآن فالقرآن كل يوم جديد آياته كلما قال المدى جذب يجينهن جمال العسق والفدن أتى على سفر التوراة فانهدمت ولم تقم له من إيجيل قائمة فالقرآن الكريم آية ذاقية جائمة من الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يجعل رأيكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة قرآن أو آل ثم ظهرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بجبن الله على آيات حاول بعض العلماء أن يجمعها فزاد على ألف أكثر من ألف معجزة فأكثر أكسر نبي أرسل الله جل وعلا إليه آيات وأظهر الله جل وعلا على إليه معجزات هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض العلماء يقول إن متيش نبي أرسله الله جل وعلا وما هو قال وما هيده إلا أرسل الله الحوم بين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسألوها أو يزيدها ففي جعي الآية الآية كان بيبني الأكمة والأبرص النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله على يده آيات فوضع النبي يده على علم علي بن أبي طالب أيام قيبة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كبه الصحيحي لأعطي أن الرأي فغدا رجلا يحب الله الرسول ويحبه الله الرسول يفتح الله عليه مين إشراق بك أعناق كل نفسه النبي شاور عليه كل يرفع دماغه إنك النبي شوره أمينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي علي بن ربطان فقالت موجود محقا أي علي بن ربطان قال يا رسوله هو الأمر جل أو مارد ببيت يعني جاله مرض فيه اللي هو المرض اللي هو مرض العين أو رمض العين فاستدعاه النبي عليه الصلاة فجاء النبي فبصق في ووضع عينه ووضع يده، وبرز فكادت عينه أحسن نظرا وبصر الزيون وهذه آية كليه عكوات آيات التي تشابه الآية التي جعلها الله جل وعلا ينسى بيوالي إن كان سيدنا موسى على نبيل وعليه الصلاة قد شق البحر بعصا أو شق الحجر بعصا فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد شق القمر بدون عصا بإذن الله جل وعلا فمسطيقين من حديث عبد الله النعباد وعبد الله المسعود وعديث ألا في المال وعديث مدسد أحمد وغيره أن المسلمين أدعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت نبيا حقا فأي آل أرجوه عديث فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر يا رئيس في من القمر مستقيم مدور بل هل نعيشه تغير على الحال يوم أطلعك فغير عن أحالك قلت خلطوه الله لا تبعتم الغير لا تتوطعم الغير لا فأتار النبي طمسكنا إلى القمر فنشق القمر في القسين قال ألف حتى رأينا القمر بل جبل حراء، اتأثى من نصرح يمين الجبل ومصرح شمال الجبل، ورأت صحابة ذلك ورأى المسلكون ذلك فهل يؤمنوا هم أصلاً في بلاد معترفين، هم في بلاد معترفين، ولكن يحوس، فإنهم لا يتجذبونك ولكن الغالبين الرأيات لا يتحلون، ويجحدوا بها وسرقتها أبقوها غلباً وعلوا، أشار النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف الصوت، قال، قال مسعود، سحر عيننا مقدمة، يحيى عليه، سحر تاء، سحر عين، سحر عيننا مقدمة. فقال انظروا وسلوا أهل القرى المجاورة ثلاث إذا كان أنتم عدد تعلم، اسألوا القبيرة لجمعهم والقرية الهناس والهجرة الهناس إن ألوهم سلوهم فجاء القادمون من القرى المجاورة فسألوهم عن القمر. قالوا نعم لأضعيناه في ساعة كذا في ليلة كذا في يوم كذا قد انشق في القتين فهل آمنوا قالوا سحر آليننا محمد وسحره سحر مستمد سحر كبير وصل لفر مزورة فأنزل الله جل وعلا قوله وتعالى اقتربت الساعة وانتفقها وإن يروا آلة يؤردوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا وتذبوا واتبعوا أهوالهم وكل أمر مستقر كل هم أمور مستقرة في قلوبهم فهم يعلمون الذي على رقلاه وتذبوا واتبعوا أهوالهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأمباه ما فيه الزلف حكمة باهرة فما تغني النظم حكمة باهرة فما تغني النظم فتولى عليهم يعني ربنا يقول الذي على رقلاه هم على هم على هم مستفيضون وهو خلوش من أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كذبوا ما أعلم وأنت جذب أعلم عنه سولى عنه يا رسول الله فأظهر الله جل وعلا على عيدة النبي عليه السلام آية هي آية عظيمة كبيرة بعد القرآن وكذلك إذا كان سيد موسى ضرب على الحجر خرج, خرج من النبي خرج من بين أصابع النبي ما أمري حجر. بل إن الحجر نفسه بل إن الحجر نفسه كان أسلم على النبي عليه الصلاة يعدي النبي على الصلاة قبل ما يكون نجم قبل ما يكون رسول وهو فت لسه ما يديرك عنه يعدي جدا في الشارع يسمع الناس والنبي يسمع إن الحذر بيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله هذا الحذر بيسلم عليه الصلاة كما يفتح مسلم من حديث جابر بن سامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن لا أعلم حجره بمكة كان يسلم عليها قبل أن أبحث إن لا الآن يعني ممكن أن يكون في الوقت أو تكون عند الحذر أو أن يكون السلام عليها في البعثة أبنوا أنه هو يكون يسلم عليه يسلم الحجر على النبي عليه فى فلاك ونبع الآن من بي أصابع النبي عبدالله بدون حجر لدينا عصر يضرباء حجر ولا بدون حجر وإيه؟ وما يفيد النبي عليه رح الصلاة رحم أصحابه صالوا عين ذهب النبي عن الصلاة إلى حبيبين أصحابه جميع الصلاة مخاجر فقلل ما كان عظيم كسر المكيح ومنعوا ونفعوا عن جميلة حلاجية وجدوها بيت جافة فسالبوا منها من الماء وقالوا بعد أن نفذ الماء لهم لا ماء للعضو ولا ماء للسواق فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يزنقوا ما مأهم بالله كل واحد جفة الضوية فجاءوا في رخوة صغيرة يعني حلث مياه حلث مياه وهم كانوا على نوم كم؟ كم واحد؟ ألف وربعمئة رجل والماء وفي رواية كانوا خمسة عشرة مئة يعني كم؟ ألف وربعمئة فحلث مياه تكفي المئة انت ضعف تكتسل انت حالك مية تكتسل انت الواحدة لحالك مية ذلك ما فيه تتوضع بيتخلص فيها تنزع فيها رغم رغمين السنة لك تكتصد السنة لك تكتصد كما قال النبي عليه الصلاة الاكتصاد والهجم الصالح والتمث الحسن جوج قلوين 24 جوج أنجل اللهم يعني جنة من علمات النبوة الاكتصاد ف... جاءوا للنبي عليه الصلاة بركوة فيها بكل المعوض والمال فقال النبي عليه السلام لجال صب عليه صب الماء فصب عليه الماء وضرك النبي ثم قال أجع الناس فجاء الناس من كل حدد وصب قالوا والله لو كنا مئة ألي لكفرناه الناس جميعا. قال فرأيك والله الماء ينبع من بين أصابعي صلى الله عليه وسلم نقول اتوالي للإظهار إلا العائف حتى هشاكلهم وتقضوا واستقضوا وأعطوا لأغناءهم وإبنهم وادهروا الماء ولو كانوا مئة ألف لكفى الماء هؤلاء جميعا لبركة انبياء النبي صلى الله عليه وآله والآيات كثيرة جدا يعني أنا الحقيقة حاولت يعني آخذ ما وردت الصريحين أو ما صحفه العلمات وأحفظه منه اهتصارا لتعلموا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكفظ الأنبياء من الآيات والمعجزات فالنبي عليه وسلم مثلا من ضمن معجزات التي يضير الله سلو عالى على, على يده أن يستجيب الله دعاء في الحال يؤفي النبع بسلم على المنبع كما في سفر الخالقون يكتب النبي على المكان يكتب النبي على المبنى كما قلنا فيكتب النبي الجمل وأنت عشرين قرآءة ملكة أنا بيقول يعني رب إستاعة إستاعة لكتبة الله على هذا لأنه قد بوطيا جماعا عن كله والصحابة كانوا بلغات فيكتب النبي صلّى بالجمل فيكتب رجل من الأعراب إلى باب النسيم ينادي على النبي عليه وسلم يا رسول الله فقال الله عن الله وبعدين يقول فقال الله ولا ولا صلى الله عنه فجاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانطفعت السبل فسلم الله أن يشفينا المية وصحراء المية دي رقصه بشغر منها وبيبتسل منها وبيزرع منها الأرض كل حال حياةه ميه ويقطر ويويه من السماء سريناها أن يزل عليهم فرفع النبي يده عن المنبر ويقول يبقى أن عجل خطبة دايما ويقال هو عن المنبر بيقصر وقف يده بخطبة ورفع ييله وقال اللهم ستنا، اللهم ستنا، اللهم ستنا اللهم مالتنا، اللهم ستنا، اللهم مالتنا قال أنا في جبارك والله لا في السماء لانتحابه ولا زيارة. قدعه زيارة ولا شيء لا سحاب ولا حتى سحابه غير قدعه غير ولا شيء يدل عليه المطر السماء صافيه في الشتاء في الصيف والسماء صافيه كمان قال فوالله راينا السحاب يجري من وراء الجبل سحاب جاي من وراء الجبل حتى نزل المطر وثلت لحية النبي صلى الله عليه وسلم بماء المطر وهو على المبر قبل أن يتم القبل. قال أنا فوالله ما رأيت الشمس جثا. هو نبي الله مكتني. الشمس جثا أحد ثلث أسبوع مفصل. في رواية والله ما نرأينا الشمس جثا. يعني أسبوع كامل ما تقول الشمس. اشبوع اشبوع كامل المطر لا يتوقف تخلي بوضع لحنا لما نطبه بس ساعة وربعة دكت ساعة وربعة دكت بالنوم إنما جاء اشبوع متطي لم تتوقف السماء عن المطر ما لا حتى جاء الاعراضي في الكببة في الجبعة التي بعدها ودقل من المال ونادى وقال وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فجلبته لله ان يمسك عنا المصيبه كفايه خلاص هلكت الاموال وانقطعت السبل فجلبته لله ان يمسك عنا المصيبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الاقال والجبال ومنابت الشجر الاثار اللي المرتفعات، التلال يعني، والجبال معروفة، وملعب الشجر يعني أما ماكين محتاجة لسقي. اللهم على الآثار والجمال وملعب الشجر. قال أنا، فما أشار النبي إلى موضع إلا ذهب الصحاب حيث أشجار، فوالله ما خرجنا من المسجد حتى رأينا الشمس. سبق وجبس ما خرجنا من المسجد إلا بعد أن رأينا الشمس، واستجاب الله دعوة النبي. صلى الله عليه وسلم يجيله أعراض للنبي عليه الصلاة وهو رجع مزوه مع الصحابة كل واحد يأخذ له جذار أو حجر أو شجر يصلف له وإله متفدقين ف نسأل بكر رجو دائما للنبي عليه الصلاة كل من وعش في جلسة كل من وعش في جلسة أقول لكم للنبي عليه الصلاة كان يدعو الصحابة إلى التجمع حوله كما قال النبي عليه الصلاة في صنع ملاود لما كان الصعب أن ينزلون منزلًا في نصف عشش لما كان الصعب أن ينزلون منزلًا إذا فلقون بالشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله هذا من الصفات، فما نزل بعد ذلك منزلاً مع النبي عليه الصلاة إلا جمعوا حوله حتى لو جئت من لاحة واحد إلا أنا بظهره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لأني لم أجلس قبله. ولا عشان الله. ما حول النبي عليه السلام. ففي مرة من المرات رحيل صعب غير مسلم. خرج النبي عليه السلام الصالح ورجع من غزوة. فج النبي solamente Double and وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه عليه. said He deal with him? So علق النبي deal with that. He deal with him. Yes God. He deal with him. Yeah. He deal with him. CDU Baillam.zil ing maçaill Vanatos sonام Demon.ャовой. hierom. 생각이 Stadium.iffs내 frompancer seeds.So boys. Хорошо. He 돈 Strange Blocks.Нca one more...and said العربي للنبي عليه السلام من يمنعك مني استمعوا يعني رب ها خلاص أمود هذه غير نعمة مني من يمنعك مني قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اللي نعت اللي نعت ربنا الله قال فشقت استنيت مني حظي أول ما قال الله أحمر إحنا فعلا لو قلنا الله أحمر اليهود يطلعهم يومت الرعب والله يومت روح. ودي خلكم صورة جثة على كمبيوتر عشان تعرفوا إن إحنا بنوصل بجند الرعب. صورة جثة على كمبيوتر اللي مصوّرة لنا على الإنترنت لوحدة يهودية دخلت حانة خمر دخلت بار زي ما وهي دخلت النقطة بنا فانفتح جثة الخمر متفتح. ال الغطر أبو الجامد. فبتشير جدامك راح بطرق عرب الثلاثة تعلم بطرقة رأح. راح كل اللي حاولها وهي أطلب بجيون ضرور كل حلاء راح جاء من على الأرض وطلع عن يسرد ذلك في ايه؟ وفي اللي مغفتها راح فلو انا قلنا بس الله أكبر والله اليهود يموت رق. ثم كان كم في طرستينية كان يهود؟ أربع مليون يوم؟ ثلاثة من ونص ثلاثة مليون لو مسلمين قالوا الله أجزاء يموته لو كل مسلم يعني كلت نفسه عادة الله أن يبطق عليه أن يتذور هناك والله إلي بس ليه ليه نفع الله جل وعلا المهابة من صدور أعزائنا من الله لأننا غتاء نفع الله تعالى أن يجعلنا من الأصوابة المؤمنة المستمسكة بدينها التي ينصرها الله جل وعلا كما وعد النبي عليه الصلاة فالنبع على سؤال ألف المواعدة الرابع قاله من يساوه قال النبي الله كلمة هدف الجباب أحلى الأسماء أعظم الأسماء هل تعلموا لو الله فسقط السيف فأمسكه النبي عليه الصلاة ثم وضأه على رضبته وقال وأن الآل من يبدأك منه طب انت بقى مني, مني. فقال لا أحد أنا مزيد ما في قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت آخذا تخل خير آخرا وإن تأثق عن كريم يحفظ الجن يعني لو جئتني إذن تغير يحفظ إنما لو سنحفلي جليلا وإن تأفع كريم يحفظ الجليل فقال النبي عليه رسول الله أتشهد أن لا يلي الله وعلي رسول الله تسلم يعني قال لا قال له لا ما سلمش ولكن أعاهدك ألا أقاتل ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلون لا أقضر عليك فسرقه النبي عليه رسول الله ثم وليه ميشي. طبعا بقى الرابع تلك المتوقع النبي بعهله لي مع ترى خرج ول مثلا يقول له ريحه أو يمع ترى مثلا واحد مثلا من عمر ذاق يقول له هات الابته فمستني كده يشوف هيحفر إيه لما مشى الرجل وجد أنه في مأمن خلاص الناس إنما بعشرة أديانه وجد له في مأمن رجع ثاني وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قبل لي ما سنش من قال خشيت أن تقول أتلم خشيت السيد لكني الآن أشدع الله إليك الله وأنك رسول الله كلمة الله وقت خرج للقلب للنبي محمد صلت قبل أن يقوم بلسان الأيب كتر جيدا خمر الحجر نبع لسان كان بكتم ضمع كما في صاحب مخارف من عليبي جابر بن عبد الله كان بكتم على جزة فامرأة من أصحاب سألت النبي أصلا قالت يا رسول الله قأصل عرفة من برا ابنها نجار صنعت النبي أصلا من برا من القشر فاعتلاه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قطب عليه الزمر والنبي قطب زمر في بكاء حد بعيان سمع أبو كائن كم فبس طال فما السيل من بعيان حد بعيان ذا من الشعيان أما الأبر هنا بص. نظر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فإذا الجذع حته غزله انا بكلم يكتب عليها يس يس يدخل كده بتاع الاصل النبي من المنبر ونزل الى الجذع واخذ يجدده حتى كده لما قلت لو في واحد حاضر بقى الجمعه وساب المنبر كده والم هو لي واحد في المذين وطلع ثاني هطلعه هيرجع طالع إنما النبي صلى عليه وسلم ينزل من بق ويقبل الطفل ويوجد بطن على الحجر أو على ثم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة مهذّب صلّى الله عليه وسلّم. وكذلك النبي صلى كما يقول شابر بن عبد الله خرج النبي عليه الصلاة يريد قضاء حاجته. كما تسمع مكاني يريد النبي عليه الصلاة مسلم يريد النبي أن يقضي حاجته. سأل النبي سأل بعيد عن الضار. فرأى جابر بن عبدالله النبي بعيدا فأتى إليه فجابر جاء ورأى لكن النبي كان قد جلس يقضي حاجته فلما رأى النبي جابر قادم من بعيد ولنت هناك ما يحصل النبي فالقلبه ويخضي حاجته قال جابر فرأيت بيني وبين النبي عن الإسلام شجرتين شجرتين فإذا النبي سم يشير إليهما قال ففرجتها تسيران على جذورهما حتى ما لكا فغطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى من ري حاجته اشار اليهما فراجعت كما كانت رجعوا ماشيين على الجذور يقف منظر سبحان الله منظر عجيب إن الشجره تمشي على جذورها ده طالع ودايما بتمشي ده ما بتمشيش سبحان الله آية يظهرها الله زلول على لعل أن يسر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي أظهرها الله زلول على على النبي صلى الله أن زاد الله زلول في ضربة الطعام بضربة يد رسولنا عليه الصلاة عليه الصعيد أن أمة لي سمعت صوت النبي اسلام فاحسست فيه جوا انا نطقت النبي سمعت صوت النبي اسلام فاحسست فيه جوا شوف الصحابه كان بيحسوا بجد النبي كان بيحسوا بالنبي ضربت ان محسوش بنفسهم لكن يحسوا بالنبي ان شاء الله الايه الجايه اي تجربه بنعملها هتشوف ان جاد نيل في جوع تغذوا الخندق لكن لما شاف النبي جعان قال ما ادستش هو صبر على نفسه إنما يشوف النبي جعان يا بشير المسلمين كل رأيت أو سمعت في صوت النبي جوع عليه صبرت جابت ثلاث في بعض الاحاديث ان ام سلمى استولت على ثلاثه فجاءت بعكه عكه يعني اناء صغير تتحط فيه السمنه فجاءت بعكه ووضع فيها سلم قد صهرته من إله جاء صارت إله جاء وخرج السلم ساعتها حطها في الأكيه وبعتها للنبي على الصلاة ألس لرذيبتها أو رذيب النبأ فذهبي فأعطيه للنبي على الصلاة فإن النبي جاء ثم ورد أم سعيد كذا بعت وذيل النبي على الصلاة النبي جاب فرجع أم سعيد الربيبة راح للنبع صليم إداتول ورجع الثاني فالنبع صليم قال أفرغوا لأم سلين برمتها ثم رجوها إلى نبع يعني استند إيه بعثاء فضوها ورجعوا لها الحلة الثاني ففعلا فضوها ورجعوها مع الربيبة الثاني لبيت في أم سلين فرجعت أم سلين وزرت البومة مليئة ويقضوا منها الثاني فجاءت بالربيبة قالت ألم تقول النبي الهبي للنبي على الصلاة وأعطه العسل الذي سلم؟ قال: والله تفعله. يقول لهم شنو؟ أترك واحد يودي للنبي على الصلاة؟ السلم ذي؟ قال: والله هذا سلم. ثم حصل إيه؟ النبي فضّاه وقعد سلم. فنظرت فإذا هي نريئة أسرع من الأول بهذا السلم. فألهب بدها النبي على الصلاة تأكد من خبره. فقال النبي: لم بل قد جاءت. لقد اطعمك الله يا ام سليم كما اطعمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بركه اللي على اكلنا دلوقتي باكرتين تحلهك حله الرز الناس دلوقتي يعني قله يعني بعض ال... بعض فنه بيقول انا فعلا بقعد مع أولادي في طبق رز طبق رز في حله صغيرة بفضل الله جل وعلا بناكل مع بعض من نفس الاليه ممكن لو كان واحد من الوحدة ما يقضوش إلا أن أقول إنما نقعد إحنا أربعة خمسة ستة على طبع واحد لفضل الله جل على يكفي ويصير لبركة الجماعة فهذا كان ببركة الجماعة من البشر من الصالحين فما بالك ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وآله كذلك جابر بن عبد الله من بعض الطعام أيضا الحديث عن إن النبي عليه السلام كان في غزب خندق في صحيح المخاني ربط الصحابة على بطنيه الأحجار من جدة الجور لدرجة للنبي عثم ربط بحال الصحابة وهم جائعون وهم ظارفون وهم قد أصيبوا بالبرد الشديد قد تجلزاك القلوب وبلغت القلوب الحلال وظن الناس بالله الظنود المؤمنون ظنوا بالله خير والملادفون ظنوا بالله خير فلما رأى النبي ذلك قال كلام عبدالله بن رواحة اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنجللت كلة علينا وثبت الأقدام إلا قلنا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا في الجدد أبينا ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بها وكما قال النبي عسل يدعو إلى أصحابه هم جائعون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرصر اللهم للأنصار والمهاجرة فدع النبي عسل للصحابة فجر من عبد الله جعال رابط على بض الحجر فضه جعال يقول جعال فنظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرب الأرض وقد تعقر بصنه بالتراب فرأيت الحجر عليه رأيت ما لا صبر عليه هو جعال وصابت ثلاثة يام تروش كما يقول والله ما زقنا ذواكا ثلاثة أيام ما تنسى شيء ثلاثة يام روش شان المنطقة يقول لك بعد ثلاثة يام تأكل إيه ما ذوقنا ذوقا زائلة أيام ثلاثة أيام خلويش، فاستأذنا جابر من النبي صلى الله أن يذهب إلى بيت منافقين كانوا استأذنهم، لكن جابر مؤمن استأذن استأذن له النبي صلى الله عليه راح لبيته قال له لوب لجسد ليو رأيت من النبي على السلم ما له صبر يعني عندي فكر هل عندني طعام؟ قالت نعم عندي بهيمة داهي وصو شين بهيمة تدان وصار شعيب بهيمة تدان عارف المعدة لما تلف ال بنت المعدة اللي حجمها دي. إللي هي مولود حجمها ذي اللي جت حلو كم هتلاقيها أضخم فرح أدم فرح كبير اللي هي بنت النعم بهيمة تدان وصار شعيب يعني 2 كيلو وربع شعيب ده اللي عندنا يعني 2 كيلو وفرح يا ابوك واحد ما كلوش ثلاث ايام كنت انا لما اكون ما باكلش فارغ والاكل اتحط قدامك هتاكل ايه دول ما كلوش ثلاث ايام وبعدين ما كلوش ايه ده بيشتغل واشغال فكه بيحط له المفروض يحفر في فصل يوم اتحفر في اربع ايام اتحفر في طول النقط صغير وكما يعني مش بعد ذلك يستريحوا بعد الحفظ سيناموا بلا ده بعد كده هيفكر هيحربوا والجو برد والعداء أكيداك فيجي جامل رحمة الله زوجته قريب له لا, لا تفضحني ذا رسول الله عليه الصحيح رسول الله ما تستثنيش معاه انت عارف ما عندني هي حتة فرق الضائرة و إيه ثلاثة ورس أربعة فضاء يعني تجيب النبي عليه السلام ومقى أبو بكر وكل شنص النبي أبو بكر وبعدين أنت ولد يبقنا أربعة لأكمل المهيمة دي المزاجين دعا أربعة وهم أصبح فضاء في ورس ورس ماشي نفحوا الكلام يعني مش ده نفط كلامها يعني قالت لا تفضحني برسول الله عليه السلام قال فذهبت إلى النبي عليه السلام جيتك ودن دبقى سبق سبق فيه عيني حيث تتكلم زيارة كده شغولت <تصفيق> طبق ايه كانت وصل تحال انت او بكر او انت انت هنا فرمعك يعني لو جهل مع او بكر كمان يبقى جوته من يبقى ابو بكر وعمر مع النبي على السلام ومع جابر اربعة سبق انت هنا فرمعك فالنبقى السبق قال له انت طبقته لا قالت اذهبي ولا ترتقي البرمه حتى اتي ولا تحبس حتى اريك روحوا وسنول يا دوب جابر خفوتين مش سمع ان جابر يقول يا اهل خند هلموا فريقنا في بيت جابر الطعام تعالوا كانوا كبو واحد ألف واحد ألف واحد جرى جذر جيري جاي على مين فضيحه يعني ايه ده النبي يبقى هو عدل بالنسبه لله وكان ذلك يعني لما عزمتك انظار على فده ان تعالى في ده حتى لو انت لو انت جعان ممكن يحصل ذوق بديه إنما لو النبي ما مفيش حد هيحكمك ابدا ده النبي هازملك عليه ضه شوف انا حكنا لو عزمك ولا حاجه تقول لا مش فاضي ده التفضي ده انت أما الإنسان عليه الثلاثة هو اللي عادل الصعار وهو يعانيه ثلاثة اياته هلوموا في بيت جابر الصعار جاري جابر وصل إلى أمرأته قال لقد جاء النبي ومعه أجل القدر قالت فيك وفيك روح إلهي فمضح فيك وبعد ذلك رجعني قالت له أأعلنت النبي بقدر ما عندنا أنت وجدت لما عندنا أجل قدر قاله والله أؤتد والله أؤتد هيا فرخشة مرت ومتعرف إيه أعلمت النبي عسلم؟ قال نعم قالت إذن فالنبي أذرد ليصنع لبالنبع عارف عندي عليهم عن خلاف جاء فذبح النبي عن عسلم ثم ناولها ثم فعل النبي عسلم معه الشعيط ثم قال يتوني بخباجة معه يتوني بخباجة معه بدلاً لهم تنكروا دقيق يعني كان عشر خمس تسر بقيت عشرين دقيق فنجلت خبادة لا استعال هاد ده حاجة حين يتوني بخبادة فجاءوا بخبادة فكان النبي عسلم يناول جابر وجاب يناول امرأته حتى فنعوا الكرب ووضع في البيت وعدة طائم ووضع في البيت وقال النبي عسلم الصحابة ادخلوا ولا تتغفصوا يعني ما تتزحنونش هتاكلوا كل ده عاد ده بنخشوا جرج هكل عاوزين حاجه ما هو بفرخه يا هاكل يا مشاك لو اول ثلاثه اربعه دخلوا يا رب هيجالوها قاح وصف صف لا تغطيها عوه ولا لز لا عظم ولا لحمه لكن ادخلوا ولا تغلطوا خلاص ان قالوا كله وتضغطوا مفيش زحمه خلاص مفيش زحمه مش تتنادى على الله تبقى قاعد فاضي والناس بقى يا جماعه عاوز هلشان طب اللي بيحب ربنا يقعد هلشان طب اللي يحب يتبوء طب بالله عليك تقعد طب والله ثم سوره يا ربنا لك رجاله تقعد هلشان انما تبعث تقول ما تتزاحمش طب غبي يا حالك لو هيمت جوع تقولوا ولا تدركوا فكنا نذهب الى بيت جادر 10 10 اصحابه تقولون الى اجل 10 10 ياكلون ويشبعون ويقومون والطعام كما هو كان بالك بياخذوا اكل بيحطوا غزين يتعبون وهم مجعنين فيأكلون في ويشبعون ويقومون والطعام كما هو فأكل الجيش بأكمله ألف رجل وقاموا والطعام كما هو فقال النابي لقرأة جابر وزعيه في بعض جيرانك وأقاربك فوزعت على اللي حواليه يعني مش العشر بس مش ألف بس لا ذا كمان الجيران والأحباب والأقارب لهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات التي أظهرها الله جل وعلا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قصة أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرج يعتمد على بطنه من شدة الجوع كما في صحيح البخاري ما أخرجه من بيته إلا الجوع فقابل أبا بكر رضي الله عنه فسأله عن مسألة هو يعلمها لعله يستتبعه إلى البيت فأجابه أبو بكر ثم مضى ثم قابل عمر فسأله أيضا عن مسألة هي عنده عهنده ليستتبعه فأجابه ثم مضى يعني سيدنا أبو رايلة خرج من البيت جعان الساعة كامل الوقتي الساعة فنين الظهر في الغالب الغارب عاد في الشارع الوقت هذا فأبو رايلة خرج يمكن لم واحد يقابله يقوله اتفضل يأخذ بعضه وقوله طماشي أنا جاي معك هو جعل ما أخرجه إلا الجوع يعتمل على بطن من شدة الجوع بل كان أبو ريرا من شدة الجوع ربما يغمى عليه ربما يغمى عليه من شدة الجوع فخرج نفسه حد يعزمه على الغد ساعة نين سألوا مسألة سؤال وأبو ريرا عارف السؤال عارف إجابته يعني مش معقول السؤال ده لا أبو ريرا ما يعرفوش يعني مثلا يقول له هو لوحد مسافر يجوز يجمع الظهر مع العصر يجوز قال له آه يجوز السلام عليكم ورحمة نحن مع أبو هرير ما رجل سؤال ده ده النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما أبو هرير سأل وقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال شوف إجابة النبي أهل عليه قال النبي عليه السلام لأبي هريرة يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أنا عارف من إن الأول أحد يسأل السؤال ده أنت لأنك حريص على الحديث فما قول أبا هريرة أكثر رواة الأحديث اللي كان مع النبي عليه والسلام على طول ما يعرفش السؤال ده لكن أبا بكر ما ما خدش باله جاوه مش أبا العمر سأله سأله هو أرده اللي علي قوله طب بس تعالي تغدى وعن نتكلم طب بس, بس اسفدل جاوب بقسامي حر بس تعالى بس في البيت جاوبه مش فقابل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي السؤال فقال النبي اتبعني يا أبهر في بعض الوايات انه ما سألش النبي قال له اتبعني يا أبهر تعالي تعالي انا عارف انت عاوز ايه تعال عليه فراجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبو رايرة إلى بيتي فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم خلفا فيه لبن كباية لبن تخيل بقى أبو رايرة جعان هيقوم معليم الجوع كباية لبن أول ما شوفها ريقه يجريش طبعا جعان نفسه يشرب شفطه فهو بقى نفسه مستني بقى أنه بقول له اشر بي الله فضل. لكن فوجئ بأمر تالي أمر أنه بقال له اذهب فأتني بأهل الصفة قال وقد كنت أنتظر أن يعطيني النبي شربة أتخوى بها السلام يقول لي تبشر شفطة لا حسن أقدرها مش حتى لا اذهب اعتني أهلي الصفة خلاص روح النبي أذهب روح يبقى لازم روح حتى لو هوت في طريق شو بقى الليلة التنفيذ تنفيذ أمر النبي عصاني يقول فذهبت فدعوت أهل الصفة أهل الصفة ده كم واحد سبعين واحد تقريبا يقل الأولى سبعين واحد سبعين واحد جعانين والعزومة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام حدا يتخلف قال فذهب فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة كان لسه عنده أمل يشرب كان لسه يعني يمكن النبي يقول اشرب يشرب قبل ما يشرب لكن فوجئ أن النبي عزم قال اسخين يا أبا هريو وزيما النبي قال ساق القوم آخرهم انت اتعرضوا انت فين؟ في الاخر خلاص اخرك ما كبشت لمبه يعني يعني هم مشاو منها بقى صلى اربع اربع راحت اربع ركعات جنازة على الماد. اللي مات خلاص لله ما فاسقيه لي ابو ريط قال ولم يكن من اجابه امر النبي بد اسقيه بقى يا زم سكين قال فكنت اولاوله الواحد منهم الكف فيشرب ثم يناول اياه فإذا هو كما هو أرد على الثاني يشرب ثم يعطيني فإذا كما هو حتى شربوا جميعا خلاص شربوا والإناء كما هو فأمسقت به وقلت أو قال النبي عليه الصلاة لم يبقى إلا أنا وأنت وأغير معتشا لن نويد كل شير مفجأ لن نويد فقال أبو غريرة اشرب يا رسول الله عليه الصلاة شاهد бы اشرب يا رسول الله فقال النبي بل اشرب يا أب هريرة اشرب قال فشربت قال ثم نولت النبي فقال اشرب يا أب هريرة قال فشربت ثم نولت النبي فقال اشرب يا أب هريرة فشرفت ثم نولت فقال اشرب في رواية قال فلا زال النبي يقول لي اشرب. اشرب اشرب اشرب حتى كنت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا خلاص لو واحد شوقني بابن وقتها ينزل من رجل شرف لا أجد له ما استكى بركة بركة من النبي عليه الصلاة والسلام. فتلك البركة هي آية وهي معجزة أظهرها الله جل وعلا على يد النبي عليه الصلاة ليظهر الله جل وعلا للنبي وللصحابه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الآية كثرة جدا في حاجات يعني ما أخبر نبيه النبي صلى الله عليه مما حدث مما حدث في الماضي من أكبر الأنبياء والرسل وقصص بني إسرائيل كل هذه آيات كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم إنها آية أظهرها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه السلام. ما بشرنا النبي صلى الله به وسلم أو ما أخبر به مما سيحصل في المستقبل كل هذه آيات يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول على في صحيح مسلم ستفتحون البيت الأبيض مش ربنا يزقنا فتح البيت الأبيض هذا الأرض والبيت الأحمر وغيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتحون البيت الأبيض بيت كسرة كان في واحد من ال من إخواننا المسلمين يقول لما شف اسمه برج إيفل تعبانيس قال والله إني لا أطمع أن أصعد عليه يوما فوأدّل قالوا والله أنا يعني أملي أن في يوم اليوم أطلع على برج إبل وأزل هم علم والأفغان لما راحوا طلب منهم مندوب أيام الالتحاد السوفيتي طلب منهم مندوب للأمم المتحدة فدخل الأمم المتحدة الأفغان طبعا بعممته ودخل قاعد مصر كده الساعة كان الساعة مشهد تلت لما عاد الظهر مسك المغرفون الله أكبر الله أكبر والناس مش عارف الرقل يقول إيه الله أكبر على المفاؤم كان خلص الأذان فأدخل الأذان في هذا البيت نسعى وتعالى أن يرفع الأذان فيه وأن يجعله مسجدا لله ف ستفتحون البيت الأبيض بيت كسرى اللي هو كان بلاط السلطان سلطان الفرس اللي هو كسرى وبالفعل حقق الله نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله على المسلمين كسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات كسرة فلا كسرة بعد وإذا مات قيصر فلا قيصر ولا ولتنفقنك كنوزهما في سبيل الله في غزوة الأحزاب النبي يضرب الأرب قلت مرة يقول أريد ملائن كسرة وقصورة قيصر وملائن صنعاء حتى إني أرى كصوه الأبيض من مكان هذا ويحقق الله نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تفتحون الكسطنطينية تفتح الكسطنطينية بإذن الله جل وعلا بشارة من النبي عليه الصلاة يخبر النبي عن الراقع الآن عن تكالب الأعداء على الأمة يوسف أن تداع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة حصل ذلك يخبر النبي عليه الصلاة أنه ستأتي شرطة ستأتي شرطة يعذبون الناس ويظلمون أولياء الله وهؤلاء في النار والعياذ بالله وما كان اسم شرطة موجود ايام النبي عليه الصلاة يعني كم كلمة شرطة بقت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذلك يقول في وسط أحمد ستكون بعد شرطة يقضون في سخط الله ويرعون في غضب الله هذا الصعوش الألبان رحمه الله تعالى ستكون بعد شرطة يقضون في سخط الله ويرعون في غضب الله وأكبر النبي عليه الصلاة عن تعذيب هؤلاء للمؤمنين ووجود في هذا الزمان وجود التبرج الذي ما كان يخطره ببالي عربي مش مثل بس لا عربي ما كان يخطره ببالي عربي أن يظهر التبرج بس النتاء كهام يعني كان تبرج الجاهلية أيام أبن الإسلام كان عبرها عن إيه أن الفتاة أو المرأة تكشف إيدها شوية بس جدا استاعد عشان تظهر للغوش وتكشف بس فتحة الصدر اللي هو الجيب من فوق شان تظهر السلسلة وتنظر بس حتة من رجلها مكان الخرخان ده اسمه تبرج الجاهلية أمان التبرج المزعى ده يبقى اسمه ايه؟ فالنبع رزقان أخبرنا ذلك كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما في النار صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذماب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يكون الجنة ولا يجدن رحاة وإن رحاة ليوجد المسيرة كذا وكذا نساء كاسيات في الظاهر عاريات في الحقيقة كاسيات ببعض السياب عاريات عن كاسيات ببعض السياب عاريات عن الإيمان تنبأ النبي عصام الدارت وهو هراقة وأقبر النبي عليه الصلاة من أمور المستقبلة التي ستحصل يقينا حسبة الساعة مساء الدجال مساء ابن مريم يعجوج ومعجوج كل هذه أمور وإن لم تحدث إلا أن نوف يقينا جازما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث وتلك آية باقية سيظهرها الله جل وعلا إذا شاء بعد ذلك كذلك بقى النبي دعوات فاستجيبت في الحال يأتي أبو هريرة رضي الله عنه كما في سعى مسلم فيدعو أمه إلى الإسلام كل يوم يكلمها في الإسلام لا تسكن حتى دعاها يوم من الأيام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سوءه شتمت النبي عليه الصلاة والسلام فذهب أبو هريرة باكيا باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دعوت أمي عدة مرات فأبت عليك أسمعتني البالغة فيه ما يسؤني فدع الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال، فتوضأ النبي عليه السلام، ثم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. اللهم نهدي أم أبي هريرة. قال هريرة، فرجعت مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حاسس إن إن شاء الله دعوة النبي بشارة وربنا يهديه. يقول فوجئت. حتى أتيت الباب فلما اقتربت منه سمعت خض الماء سمعت ماء فإذا بأترك قالت أمي على رسلك يا أبا هريره فإني أتوضأ استنوا قال فتوضأت ثم تعجلت فلم تلبس خمارها وفتحت إلي فلما نظرت إليها قالت أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضحك أول مرة راح للنبي هو باكي ثاني مرة رجع إلى النبي هو يضحك قال لقد أجاب الله دعائك وهدى أم أبي هرية رسول الله فادع الله أن يحببني وأمي في المؤمنين ويحب المؤمنين فيه قال النبي عليه السلام اللهم حبب عبدك هذا وأمه في المؤمنين وحبب المؤمنين فيهم قال أبو أرى فما سمع به مؤمن مؤمن فما سمع به مؤمن إلا أحبني وإن لم يرني يعني اللي محبش أبو ريرة يبقى مش مؤمن اللي بيسيب أبو ريرة وبقول ده كذب على رسول الله أو مش فهم في الحديث يبقى ده مش مؤمن بنص كلام النبي عليه الصلاة. وكذلك استجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابن أبي طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه من أمي، من أمه سليم. لما مات ابنه، فقامت هذه المرأة الصابرة الثابتة وتفننته، وقد كان مريضا. فلما رجع أبوه سأل أمه كيف حال الولد؟ قالت هو أسكن ما يكون. صح مسل. هو أسكن ما يكون. يعني هو أهدى حال الوقت. فنام الرجل وأتى امرأته جاء تصنعت له وتزينت له فجامعها فلما هدأ وسكن قالت أرأيت لو أن رجلا أو أن أهل بيت أعاروا أهل بيت عالية ثم طلبوها منهم أكان لهم أن يمنعوها يا وانا سلفتك كتاب وبعدها أتركت هولي لكنك منعصد هولي لابتعي أصلا قال لا لابد أن يعطوه له قال قالت فاحتسب ابنك يعني ربنا اعطاهن عارية ثم أخذه الله جل وعلا استرده سبحانه وتعالى فقال تركتيني حتى طلقت ثم أخبرتيني بابني فقام أنها مغطفا وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله لكما في ليلتكما تيجي تدعو أنت مثلا الواحد متجوز لسه في لفة البناء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في غير يبقى تستحضر ان انت عاوز ربنا يرزق وراء الصالح فالنبي قال بارك الله لكما في لليتكما قال فرجع ثم قال النبي في بعض روايات والله لقد قذف الله جل وعلا في رحمها ولدا بصفرها على ابنها وبالفعل رزقه الله جل وعلا ولدا اسمه عبد الله. أول ما تولد بعثته أم سليم مع أنس له أخيه, أخيه لأمه بعثته مع أنس إلى النبي عليه السلام تقول والله ليطعم طعام حتى يكون أول طعام للنبي عليه السلام فمضغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر ثم وضعه في فمه فمصه هذا الصبي مص منه وكان أول شيء نزل في بطنه ريق النبي صلى الله عليه, عليه وسلم قال فوالله رأينا له بعض السنة قال فوالله لقد رأينا له تسعة من الأبناء كلهم قد قرأ القرآن يعني خرق عبد الله اللي هو المبارك اللي نبي دعا له دون خرق من نسله تسعة أبناء كلهم حفظين كتاب الله جل وعلا عن ظهر قلب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من الآيات والمعجزات التي حدثت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويامو لبعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال وإن كان هذا البعض فول جدا مثلا النبي عسلام يقض على جبل أحد فيكون النبي عسلام عندما اهتز أحد هذا زنزال في مثلا فقال النبي أضبط أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان كان النبي عسلام على أحد قوة وأبراك وعمر وعثمان فالنبي هو النبي عليه وسلم والصديق والصديق والشهدان عمر وأتمان. ولما جلس النبي صلى الله عليه ثم جاء ابو بكر فاستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له بالحاجف، إئذن له وبيشله بالجنة. دخل ابو بكر، فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه ثم جاء عمر فاستأذن، فقال النبي صلى له وبيشله بالجنة. فدخل عمر وجلس عن جهة أخرى للنبي صلى الله عليه ثم جلء عثمان فالثاني فقال النبي عليه وسلم اِئذَنَّهُ وبشره بالجنة版о على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه وبالفعل دخل عثمان بن عفان وبشّر بالجنة بجهادة النبي صلى صلىig عليه وسلم الاولى وببشارة النبي بالجنة الثانية بقل ولكن على بلوى فقد اصيب عثمان بن عفان بل اصيبت الامة كلها بنختر عثمان بن عفان حتى قتل ودمه على المصحف بلو وتصيب وكذلك علي بن طالب النبي عليه الصلاة والسلام قال بشر قاتل قاتل علي بن أبي طالب بالنار أو قال النبي عليه الصلاة والسلام القوم من يقتلك يا علي اللي علي رجل اسمه عبد الرحمن بن ملجم كان من الخوارج وجاء فقتل علي بن أبي طالب فمدحه عمران بن حطان عمران بن حطان هذا واحد من من الخوارج مدح عبد الرحمن الملجم اللي وقتل علي بن أبي طالب قال ايه يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لأذكره يوما فاحسبه من افضل الناس عند الله ميزانا بيمدح ابن الملجم اللي قتل علي بن أبي طالب سمع البيتين دول واحد من شعراء السنة رد عليه قال له يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسران لا لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمرانا بحطانة أنت كمان فبشر النبي علي المطالب بأن يموت جهيلا وأن يكون قتله في النار بل هو أشخى القوم وقال النبي عليه السلام عن النار الحسن بن علي رضي الله عنه ابن هذا سيد ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وبالفعل لما قامت قابت سيوف المسلمين بعضهم في وجوه بعض وكان الحسن هو خريفة المسلمين الذي ظل خريفة المسلمين ستة أشهر وهو ده الخليفة الخامس الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي أبو بكر وعمر واثمان وعليم الحسن لأن عليه الله والسلام قال أيضا وهذه من الآيات والمجزات الخلافة بعد 30 سنة ثم يعطي الله ملكه ما شاء يبقى ملكي ما مش خلافة الخلافة بعد 30 سنة لو قسبت خلافة أبو بكر وعمر وأثمان وعلي تبقى 30 سنة إلا بالشهور هي التي حكمها الحسن بن علي ثم بعد ذلك أعطى الله جل وعلا ملكه ما شاء فكان الحسن آخر الخلفاء الراشدين الخمسة فأصلح الله جل وعلا به بين طائفتين عظيمتين المسلمين حين وقف المسلمون للقتال فتنازل الحسن عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين فكان صلحا بين المسلمين ببشارة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بل أكبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا علي ابن أبي طالب ومن هم المستهدين في قتال معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأبي طالب علي بن أبي طالب ومن معه اجتهدوا في قتال معاوية الذي اجتهد أيضا في قتال معاية ومع بعض الصحاب لكن المستهذ إما أن يكون مخطئا وإما أن يكون مصيبا فدلل النبي أن المستهذ المصيب علي ومن معه وأن المستهذ المخطئ معاوية ومن وكل منهم مثال وكل منهم مثال وكل منهم قد رضي الله عنه وكل منهم قد بشره النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصواب ما علينا يتالم بذليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والسلام ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية ابن سمية رمي أمرني فالنبي قال تقتلك الفئة الباغية وكان عمار معاليم طالب وقتل من الفئة الباغية الأخرى فكان ذلك علامة على أن الفئة الأخرى الباغية بل قال النبي عليه الصلاة لعائشة رضي الله عنها ويح احداكن تنبح عليها كلاب الحوأب يعني هل تقول لي مخطئة عليك كلاب الحوأب فكان معين في كلاب مشهور بالكلاب تنبه على من يمر فلما خرجت عائشة رضي الله عنه مع بعض الصحابة وهي تريد الصلح والخير نبح عليها الكلاب فتذكرت كلمة النبي عليه الصلاة ويحى يحداكن تنبه عليها كلاب الحوأة قالت الله ما أراني إلا أني راجعة لازم أرجع فلا زال الصحابة بها يعثونها على الذهاب للصرح من المسلمين فذهبت وهي تريد الصلح لكن كانت مع الفئة المجتهدة المخطئة مع الفئة المجتهدة المخطئة رضي الله عنها وعن أمات المؤمنين وعن علي ومعاوية وصحابة النبي أجمعين وتلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها السنتنا نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى سنته كنت والآيات والمعجزات التي أظهرها الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير كما قلت لكم في مقدمة اللقاء أكثر من ألف آية كما حاول بعض علماء أن يجمعها ولا أريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا وميكم صالح الأعمال وأن لنا ذنوبنا وإن شاء الله تعالى بعد صوت عشاء نجيب على الأسئلة أقول لكم لهذا واستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته